وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمون إن من أهم وأعظم ما ينبغي أن يشغل المرء المسلم به نفسه هو فوزه بين يدي ربه جل وعلا يوم القيامة وأن ترفع درجته عند الله تبارك وتعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قد يهتم الناس كثيرا برفع درجاتهم والاستزادة من دنياهم والإكثار من زينتها وزخارفها، ولكنهم يغفلون عن أهم المهمات وأعظمها ألا وهي رضا الله جل وعلا على عبده كيف يرضى الله تبارك وتعالى علينا يوم القيامة هذا الرضوان الذي لا نتحصل عليه ولا يعطيه الله تبارك وتعالى إلا من جمع شروطه هذه الشروط التي جاء بيانها في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام إن هذا الهم هو أعظم هم المؤمن مصداقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن ماجا بتند حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل الهموم هما واحدا هما المعاد كفاه الله سائر همومه كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم من أحوال الدنيا، فما يبالي أو لا يبالي الله جل وعلا في في أي أوديتها هلك. من جعل همومه همًا واحدا، جمع هذه الهموم كلها في هم واحد، هو هم المعاد. أي وقوفه يوم القيام بين يدي ربه جل وعلا هذا الوقوف الذي أيقن منه وأنه لا محالة من وقوعه هذا الوقوف الذي علم علم اليقين أنه مسؤول فيه يسأل فيه عن عمله يسأل فيه عن وقته يسأل فيه عن عمره يسأل فيه عن ماله يسأل فيه على كل ما قدم في هذه الحياة الدنيا وإذا علم هذا كان لا بد له أن يعد للسؤال جوابا وهذا هو الهم الذي ينبغي أن يشغل باله وأن يحرضه على فعل الطاعات والتقرب من مولاه جل وعلا في كل وقت وحين ولهذا فإن الصالحين من هذه الأمة لما جعلوا همهم هم المعاد لما جعلوا شغلهم كيف يرضى عنهم ربهم تبارك وتعالى سارعوا في هذا الباب علما وعملا سارعوا في هذا الباب ليعلموا أي الأعمال أفضل عند الله تبارك وتعالى أي الأعمال بها رفعة الدرجات يوم القيامة وسألوا بذلك عن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أو إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشدة إشفاقه على أمته ولعظم حرصه على الخير لها كان يدلهم على أبواب الخير كلها ويرشدهم إلى أفضل الأعمال فيها ألا أدلكم على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 حديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وهي كثيرة في هذا الباب التي يبين النبي عليه الصلاة والسلام فيها أعمال هي سبب لمحو السيئات ورفع الدرجات عند الله تبارك وتعالى ترفع درجة العبد يوم القيامة. لعمل صالح قدمه في دنيا لما لأمور جعلها الله تبارك وتعالى سببا لرفعة الدرجات هذه الرفعة التي ينبغي أن تكون التي ينبغي أن تكون ديدن كل مسلم في هذه الحياة أن يسعى جاهدا أن يكون حريصاً مشتهداً في تحصيلها وجمعها، في تحصيلها وجمعها بكل ما أتيه من قوة، بإفراغ أوقاته وإفراغ أوقاته وقضاء عمره لأجلها إنفاق ما. ملكه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة مما يشتري به المرء نفسه يوم القيامة يرفع الله جل وعلا درجات العبد يوم القيامة رفعة الدرجات التي جاء ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرت في القرآن كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في أربع مواضع في قوله جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم درجات عند ربهم هي إذا درجات عند الله تبارك وتعالى درجة فوق أختها ما بين الدرجة والدرجة كما جاء في حديث كما بين السماء والأرض أهل الجنة يتنعمون في الجنة بحسب درجاتهم ودرجاتهم بحسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا يرفع الله جل وعلا من عباده من يشاء يرفع الله تبارك وتعالى في جنته من كان من أهل الرفعة من عباده فهؤلاء رفع الله جل وعلا درجتهم أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم ومن ومن مثل قوله تبارك وتعالى ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا فأولئك لهم درجات العلا من يأتي ربه يوم القيامة مؤمنا إذ الإيمان هو أفضل الأعمال ورأس مالها كلها أفضل الأعمال كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام إيمان بالله قيل له ثم أي قال جهاد في سبيل الله أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى إيمان بالله الإيمان المطلوب الإيمان الذي يقتضي العمل من أصحابه الإيمان الذي يدفع إلى فعل الخيرات وترك المنكرات كلها إيمانا صادقا بالله تبارك وتعالى وبما جاء عن الله جل وعلا وورثت كذلك في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافتحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رفعهم الله جل وعلا بما حققوه من الإيمان وبما حطلوه من العلم النافع يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين يرفع الله جل وعلا بكتابه أقواما هؤلاء الذين آمنوا ب الذين آمنوا بمشابهه وعملوا بمحكمه الذين تعلموا أحكامه وعملوا بها الذين دعوا إلى هذا الكتاب وحكموا هذا الكتاب وتحاكموا إلى هذا الكتاب هؤلاء هم الذين يرفعهم الله جل وعلا هذه الرفعة العظيمة إذ هي رفعة الآخرة وليست رفعة الدنيا أهل الدنيا قد يرفعون قد يرفع بعضهم بعضا أو قد يرفعون أنفسهم فيها ولكن ولكنها ليست رفعة حقيقية إذ الرفعة الحقيقية هي رفعة الآخرة كما قال الله جل وعلا ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا رفعة الآخرة هي المطلوب وهي المقصود وهي التي من أجلها ينبغي على المرء أن يجاهد ويضحي ويفني عمره ويبذل ما في وسعه لأجل تحقيقها والحصول عليها نسأله جل, جل وعلا أن يمن علينا بكرمه بها إنه سميع مجيب يرفع الله الذين آمنوا منكم وأوتوا العلم درجات قال الله تبارك وتعالى ومن رفعة الله جل وعلا بالعباد أو من الأعمال التي جعلها الله جل وعلا سببا من أعظم أسباب رفعتهم عنده قوله جل وعلا وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما قال ابن القيم عليه رحمة الله بعد ذكر هذه المواطن الأربع من كتاب الله جل وعلا فهذه أربعة مواضع في ثلاثة منها الرفعة بالدرجات لأهل الإيمان لأهل الإيمان الذي هو العلم النافع والعمل الصالح والرابع الرفعة بالجهاد فعادت رفعة الدرجات كلها إلى العلم والجهاد اللذين بهما قوام الدين قوام الدين بالعلم النافع بالعلم النافع والعمل الصالح ومن أجل الأعمال الصالحة وأعظمها عند الله تبارك وتعالى الجهاد في سبيل الله الذي أمر به رب العزة والجلال والذي جاهده النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه المشروع ولا يكون جهاد على هذا الوجه إلا إذا كان من وراء العلماء، إلا إذا كان من وراء العلماء، إذ أن جهاد بلا علم أو جهاد بلا علماء فتنة وفوضى. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن، إخوة الإيمان. إن من أعظم ما ينبغي أن نجتهد فيه علما وعملا أن نجتهد فيما يرفع الله جل وعلا به درجتنا يوم القيامة أن يكون همنا هما واحدا هم المعاد هما المعاد أن يرضى عنك ربك جل وعلا يوم المعاد وأن ترفع درجتك عنده وانت وان ترفع درجه درجتك عنده في دار في دار القرار يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم فافضل الاعمال على الاطلاق ايمان بالله تبارك وتعالى كما صح هذا عن نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور أو في غيره من, من الأحاديث قال ابن القيم عليه رحمة الله إن النصوص النبوية تواترت أن أفضل الأعمال إيمان بالله فهو رأس الأمر والأعمال <تصفيق> فهو رأس الأمر والأعمال بعده على مراتبها ومنازلها والإيمان له ركنان أحدهما معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل به هذا الركن الأول من أركان الإيمان والثاني تصديقه بالقول والعمل والتصديق بدون العلم والمعرفة محال فالعلم من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد ولا تقوم شجرة الإيمان إلا على ساق العلم والمعرفة فالعلم إذا قال أجل المطالب وأثنى المواهب الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يقوم إلا على ساقي العلم والمعرفة العلم بالله تبارك وتعالى ومعرفته جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه ومعرفة أحكامه والوقوف عندها وتعلمها وتدبرها ثم من مقتضيات هذا الإيمان العمل، العمل على وفق ما يريده الله جل وعلا ويرضى عن أصحابه، وهذا هو العلم وهذا هو العمل الصالح الذي يكون تابعا للعلم النافع. إذ علم بلا عمل حجة على صاحبه يوم القيامة وأصحابه فيه فيهم شبه باليهود. لأنهم علموا ولم يعملوا وعمل بلا علم وعمل بلا علم كذلك يوقع أصحابه في الضلالة والجهالة وما ومبتدع المبتدعة ولا ظلوا عن سواء السبيل إلا بسبب عملهم بغير علم إلا بسبب عملهم من غير هدي النبوي ولا اتباع لما جاءت به نصوص الكتاب والسنه فضلوا عن سبيل الله واضلوا كما قال عليه الصلاه والسلام ولذا لا ينفك, لا ينفك العمل عن العلم لانه امامه وقائده ولا ينفك, ولا ينفك العلم عن العمل لأنه دليله ومصدقه كما دلت على هذا النصوص الكثير من كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام فتعلموا ما ينفعكم الله جل وعلا به ما ينفعكم الله تبارك وتعالى به يوم المعاد وأقبلوا على الله تبارك وتعالى بالعلم النافع والعمل الصالح لعل الله عز وجل أن يرفع من درجاتكم ويمحو سيئاتكم فإن الله تبارك وتعالى وعد ووعده حق جل وعلا وهو لا يخلف الميعاد نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا لعلم نافع وعمل صالح وأن يرزقنا إيمانا به تبارك وتعالى يكون نجاة لنا بين يديه يوم القيامة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وَتُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك